بسم الله الرحمن الرحيم نوم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم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 أماز مشاء بنميم منع للخير معتد أثيم أطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا 114. سنسمه على الخرطون 115. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة 116. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين 117. ولا يستثنون 118. وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اقضوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا هم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم 119. وغدوا على حرد قادرين 110. فلما رأوها قالوا إنا لضالون 111. بل نحن محرومون 112. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إن 129. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون 120. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين 121. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا 116. لو كانوا يعلمون 117. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم 118. أفنجعل المسلمين كالمجرمين 119. ما لكم كيف تحكمون 110. أم لكم كتاب فيه تدرسون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 يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة الأبصارهم ترهقهم ذلا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث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 119. فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكبور 110. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنور 111. ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليسلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا